دنا ليكافرين سلاسل واغلالا والسعير ان اعتدينا ليكافرين سلاسل واغلالا والسعير يشربون من كأس كان مزاجها كان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 منكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا منا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نَخَافُ نخاف الله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 قَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُم نَظْرَةً وَسُرًى وَجَزَاهُم بِمَا صَدَرُوا جَنَّتَهَا وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَنَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبِرَقٌ وَحُيُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٌ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنها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 Szanowni اسْمَ رَبِّكَ Przewodniczący, Panie وَمِنَ Panie فَاسْجُدْ لَهُ وسبح ليلا طويلا. إنها